وَإِذْ طَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَذْرَأَتِ التَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَٰلِكَ نَرَى إِبْرَاهِيمَ مَلِكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُنْقِرِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآهَا كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِنِينَ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 إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وَحَاجَّهُ قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا